من آت ثم لم يتوب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جناتهم تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير